سلام سلام سلام سلام سلام سلامك مسك الختام عليكم حيبا لاكرا حيبابنا يا كرم ومن ذكرهم أنسونا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام ساكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد فهل تسعدوني بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف المقام فهل تسعدوني بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف المقام سلام سلام كمسك الختام zikr ohum unsuna fitzalab ve nurla na bine hadi alam قوم اعزبيكم اعزبيكم راحت روحي رجا قربكم وعزمي وقصدي اليكم دواء وراحت روحي رجا قربكم وعزمي وقصدي اليكم دواء سلام قوم اون في الضلال ودور لنا هذا الآه سلام سلام كبس كل